الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أمات وأحيا وهو الذي أضحك وأبكى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 صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله تعالى أيها الإخوة العزاء وأيها الشباب الكرماء والأخوات الكريمات والله سبحانه وتعالى المسؤول وهو أعظم وأكرم مأمول الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره والتفقه في كتابه أي أجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع نبينا المصطفى بمنه وكرمه ثم هيا بنا لنواصل ما بدأنا فيه منذ 22 لقاء ومع سلسلة دروس وعبر من قصار السور هذا هو لقاءنا الثالث والعشرون من لقاءات هذه السلسلة الكريمة ولقد كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة الشرح التي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم بها من علو الذكر صرح فجاءت هذه السورة وتلك السورة في أروع بسط وطرح وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة أخرى سورة كريمة بيّن الله عز وجل فيها نعمه العظمى على حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إنها سورة الضحى وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما عن سبب نزول هذه السورة المباركة فهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فجاءت إليه امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا أنه قد تركك فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاء الآيات ولقد ذكر الإمام بن إسحاق وغيره من أهل السير كما ذكر ذلك أيضا الإمام بن كهير رحمه الله أن هذه السورة نزل جبريل عليه السلام بها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صورته التي خلقه الله عليها وكان الحبيب المصطفى بالأبطح وهي الصورة التي أشاد الله بذكرها في صورة النجم في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وهي صورة الضحى نزل جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته التي خلقه الله عليها فإنه كان يأتيه على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه ولما نزل عليه بهذه الصورة أتاه في صورته الحقيقية وكان صلى الله عليه وسلم بالأبطح وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الوحي أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن وقد اختلف في هذه المدة بين يومين وخمسة عشر يوما واربعين يوما إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي تفتقر إلى دليل صحيح فقال المشركون إن محمداً قد ودعه ربه فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل قال عز وجل في هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والواو هنا واو القسم وسبق لنا مرارا وتكرارا ونذكر ذلك من أجل أن ترسخ هذه القواعد والتعريفات الشرعية أن القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة والله عز وجل هو الخالق لهذا الكون وله أن يقسم بما شاء من خلقه لكنه لا يختار مخلوقا من المخلوقات يقسم به إلا إذا كان هذا المخلوق عظيما من أجل أن يؤكد الله تعالى أمرا عظيما فيقسم الله عز وجل هنا في مطلع هذه السورة بالضحى فيقول والضحى قال الإمام ابن جرير يقسم الله تعالى بالضحى وهو النهار كله قل ولعل دليل ابن جرير ما ذكره الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون فبياتا عن الليل وضحا عن النهار لأنه قد يكنا بهذه الكلمة أي بكلمة الضحى عن النهار كله والضحى ويرى زمهور المفسرين أن الضحى المقسم به هنا هو أول النهار حينما يشتد الضياء ويشتد بزوغ الشمس فإنه ينجلي فيه كل شيء فالله عز وجل أقسم بهذا الوقت بالذات لحكمة عظيمة سنذكرها بإذن الله بعد قليل والضحى يقسم بهذا الوقت فهو آية من آية الله تعالى ونلاحظ أن الله تعالى اختار هذا الوقت بالذات في القسم به فإنه لم يقسم ببقية أوقات النهار والليل فإنه أقسم بالليل لكنه ما أقسم بالزوال ولا بالغروب ولا بغير ذلك من الأوقات حتى قسمه بالعصر سبحانه وتعالى فإن العصر كما مضى أنه الدهر فهو خص هذا الوقت بالقسم مع الليل لعظمه ولشرفه فإنه يتبين منه قدرة الله سبحانه وتعالى الذي ذهب بالليل وأتى بضياء النهار والضحى فهو وقت شريف ووقت عظيم وآية ظاهرة تدل على قدرة الله سبحانه جل شأنه هذا الوقت أيها الأحباب <تصفيق> الذي تكون الأشياء أبلج ما تكون ظهورا فلا يخفى فيه شيء ولذلك تقول العرب ضحى فلان للشمس يعني إذا ظهر لها قال تعالى وان لا تظمى في لا فيها ولا تضحى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى اي بحر الشمس ولذلك اختار الكليم عليه صلوات الله وسلامه هذا الوقت بالذات من أجل أن يقيم الحجة على فرعون وجنوده وملئه فقال قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس من أجل أن لا يبقى لإنسان منهم شك أو ريب وتعبر العرب عن وضوح الأشياء بهذا المثل فتقول هذا الشيء واضح كوضوح الشمس في ضحاها ولذلك ذكر الله عز وجل أيضا في سورة الشمس هذه الحالة من دون حالات الشمس فقال الشمس وضحاها فالعرب تقول هذا شيء واضح كوضوء الشمس كوضوح الشمس في ضحاها ولله در ابن حيث أنشد عاب التفقه قوم لا عقول لهم هؤلاء قوم يعبون العلم الشرعي ويتنقصون من شأنه فرد عليهم منشدا بهذين البيتين العذبين ويقول عاب التفقه قوم لا عقول لهم وماذا عليه اذعابوه من ضرر ما ظر نور الضحى والشمس طالعة ألا يرى ظوءها من ليس ذا بصري والضحى يا له من قسم جليل من الله عز وجل ولذلك خص هذا الوقت بقربة من القربات لرب الأرض والسماوات وخص بنافلة من النوافل في مجال الصلوات فإن هذا الوقت أيها الأحباب خص ببعض الركعات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربعاً وانشاء زاد ما شاء الله وفي الحديث الذي خرجه الامام مسلم ايضا من حديث ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سلامه كل سلامه من احدكم عليه صدقه يعني كل عظم من عظام احدكم عليه صدقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في مسند أحمد أن في ابن آدم ستين وثلاثمائة, وثلاثمائة عظم وينبغي على الإنسان أن يتصدق عن كل عظم من عظامه حتى يعتق ذلك كله من النار فاحسب هل تصدقت ستين وثلاثمائة صدقة منذ أن خلقك الله عز وجل الله المستعى كل سلامه من احدكم صدقه فتهليله صدقه وتكبيره صدقه وتكبيره صدقة وأمر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعه الضحى ويجزئ عن ذلك ركعه الضحى وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن لا حتى أوتر ولذلك قال جمهور العلماء إن, إن صلاة الضحى سنة مستحبة وإن كان بعض الفقهاء يرى أنها سنة مؤكدة وأن أكمل عدد ركعاتها ثمان ركعات وأقلها ركعتين وتجوز أربعاً وستة وست أضل من أربع وأربع أضل من ركعتين أما عن وقتها فإنه يبتدئ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يدخل وقت النهي أي وقت تهيء الشمس للزوال هكذا قال أهل العلم إلا أن أفضل وقت الضحى ما خرجه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون صلاة الضحى في أول وقتها فقال أما إنهم قد علموا أنها أنهم لو صلوها في ساعة أخرى لكان أفضل لهم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين الأواب هو الذي يكثر العودة والتوبة إلى الله ويكثر من الرجوع من المعصية إلى الطاعة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الرمضاء هي الرمل إذا اشتد حرها والفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة فأفضل وقت لصلاة الضحى آخر وقتها بشرط أن يكون ذلك قبل دخول وقت النهي أي قبل ربع ساعة تقريبا من أذان الظهر هذا أفضل أوقات الضحى حينما ترمض الفصال وحينما يبدأ اشتداد الحر فلا تستطيع الفصال أي أبناء النياق السير على الرمضاء أي على شدة حر الرمل هذه تسمى صلاة الأوابين هذا عن صلاة الضحى عن حكمها وعن وقتها ويرى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في سفر ولا في حضر ولذلك عام الفتح دخل عند أم هانئن فصلى أربع ركعتين ركعتين ولكن الإمام ابن القيم رجح كما في زاد المعاد أنها صلاة الفتح عند فتح مكة أنه صلى عند أم هانئن أربع ركعتين ركعتين لكن الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم وهو الراجح أن الصلاة التي صلىها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى والضحى إذن هو قسم من الله تعالى بهذا الوقت ثم تعالوا بنا نعم قبل أذان الظهر لأن الزوال أذان الظهر ثم تعالوا بنا لنستخرج دور ربنا القيب في تعليقه على هذه الآيات يقول إن المتأمل لهذا القسم من الله تعالى بالضحى ثم إلى المقسم عليه يتبين له أن هناك مناسبة بين القسم والمقسم عليه فالله تعالى أقسم بالضحى وهو النور الذي يعقب الظلام فبعد أن يشق الله, بعد أن يشق الله عز وجل ظلام الليل فيأتي بالفجر ثم يعقبه بالضحى فإن المقسم عليه في هذه الآية هو نور النبوة والنور يأتي بعد ظلام الشرك والكفر وقال أيضا لقد اقتضت حكمة الله عز وجل ورحمته أنه لا يجعل عباده في ليل سرمد كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون يقول فإن رحمته تعالى اقتضت أن يجعل عباده في ليل سرمد. فجعل لهم ضياء النهار والضحاء فإنه أيضا من أجل أن يهديهم إلى ما يعود عليهم بالنفع في معاشهم ومعادهم معاشهم ودنياهم فإنه سبحانه وتعالى اقتضت رحمته أن لا يجعله سرمدا في ظلمات الشرك والكفر والغي والضلال فشق هذا الظلام كله بنور النبوة الذي الذي يهتدي به العباد في مصالح معاشهم ومعادهم فانظر إلى المناسبة بين القسم والمقسم عليه والضحى ثم قال تعالى والليل إذا سجى والليل إذا سجى فبعد أن أقسم الرب عز وجل بهذا الوقت من أوقات النهار الذي يشتد فيه ضياء الشمس وتجل فيه الأشياء أقسم هنا بالليل إذا سجى وقوله إذا سجى قال ابن عباس والحسن البصري عليهما رحمة الله تعالى المعنى والليل إذا سجى أي والليل إذا أقبل بظلامه وللحسن قول ثاني والليل إذا ذهب ولكن هذا القول مرجوح فلقد قال الإمام مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير وابن كثير ورجحه الشنقطي وابن القيم أن معنى قوله تعالى والليل إذا سجى أي والليل إذا سكن وذلك إذا اشتد ظلامه حتى تقع المقابلة بين هذا وهذا وحتى يقع الطباق بين هذا وهذا والليل إذا سجى أي والليل إذا سكن والعرب تقول بحر ساج أي بحر ساكن كما قال الأعشاء فما ذنبنا إنهاج بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يوارد عامصا يعني الأطفال الصغار فالبحر الساج عند العرب هو البحر الساكن فالله عز وجل أقسم باشتداد ضياء النهار وذلك في وقت الظحى وأقسم أيضا بهذا الوقت من الليل الذي إذا ما سكن فيه الليل ماذا يقع؟ يقع السكون ويشتد الظلام فأقسم الله عز وجل هنا بهذين الوقتين ليدل على كمال قدرته وأن الذي خلق النور خلق الظلام والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى إذا أرخى سدوله وغطى بجناحيه العالم كله وأقبل بسكونه وهدوئه والليل إذا سجى ثم جاء جواب القسم وهو المقسم عليه في قوله ما ودعك ربك وما قلأ ما ودعك ربك وما قلأ أي ما تركك ربك يا محمد وما أبغضك وهذا هو تفسير الجمهور ما ودعك ربك وما قل نعم فإن هناك مناسبة بين سبب نزول السورة وبين هذا القسم والجواب ألم تقل تلك المرأة المشركة أو غيرها من المشركين إنه قد ودعه ربه وقلاه وها هي السورة تنزل من أجل أن تبطل زعمهم وأن تكذبهم ومن أجل أن تدحر قولهم لتعلي شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى حقا فإن الله عز وجل ما ترك نبيه صلى الله عليه وسلم وما قله أبدا ما ودعك ربك وما قلى قلى يعني أبغض والقلى والقلي بالألف والعلي والياء فهو يائي وألفي هو شدة البغضاء وشدة البغض ما ودعك ربك وما قل فتقول العرب قلا فلان فلان يعني أبغضه وكرهه أشد الكرة والضحى والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قل فإن عناية الله وإن رعاية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم كانت منذ أن كان في رحم أمه وفي بطن أمه إلى أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا فما ودع ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى حتى قبل أن يصير نبيا رسولا فلقد أحاطه الله عز وجل بعنايته ورعايته وقيض له من يكفله ويدافع عنه ويذود عنه ويمنعه من كل سوء ومن كل مكروه فلقد قيض له عمه أبا طالب حتى أنشد قائلا يوما والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة الله أكبر ولذلك ذكر الإمام بن هشام في سيرته أن أبا طالب عمه كان إذا رقد أولاده ورقد النبي صلى الله عليه وسلم في مضجع مستقل عنهم وتيقن أبو طالب من أن الأبناء قد ناموا وغرقوا في النوم ذهب فأخذ ابنا من أبنائه فوضعه مكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع نبينا صلى الله عليه وسلم ليضعه مكان ولده ولما سئل عن ذلك قال من أجل أن أدفع عنه كل سوء فلعل إنسان رآه من أول الليل فأراد أن ينزل به سوءا فينزل السوء على ولدي ولا ينزل عليه الله أكبر وهذا كان في صغره وصباه أما بعد الإسلام فاسمع يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وقد رافقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يسيران في طريقهما إلى غار حراء كان أبو بكر رضي الله عنه تارة يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يسير خلفه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله إن ذكرت الرصد سرت أمامك وإن ذكرت الطلب الرصد يعني إذا رصدك الأعداء سرت أمامك وإن ذكرت الطلب صرت خلفك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر, بكر رضي الله عنه يا أبا بكر أتحب إن نزل سوء أن يكون بك قال بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك فمعك الدعوة والحديث خرجه مسلم ما ودعك ربك وما قل فهذا كان في صباح قبل أن يصير نبيا رسولا وهذا كان في الإسلام ما ودعك ربك وما قل ما ودعك بعد أن قربك وما أبغذك بعد أن أحبك وما نبذك بعد أن اصطفاك واشتباك فإنه قد أحاطك بعنايته وحوطك برعايته وضمك إلى ركنه الذي لا يرام وكنفه الذي لا يضام ما وداك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى أي ما أعد الله عز وجل لك في الآخرة خير لك من هذه الأولى ومن هذه الدنيا إذن فلا تحزن على ما فاتك فيها فإنما عند عندك عند الله عز وجل خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير وأبقى لأن هذه الدار ليس الدار قرار بل هي دار عبور ودار اغترار وهذه الدار إنما هي قنطرة إلى الآخرة وما سمي الدنيا إلا لدنائها ولرخصها ولقصر مدتها فهي دار فانية وحياة زائلة ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وكان إذا رأى شيئا يعجبه من أمور الدنيا قال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى اسمع لكلام الشمقطي يقول إن كلمة خير إما أن تكون مصدرا كما في قوله تعالى انترك خيرا الولي الوصية للوالدين أي مالا كثيرا وإما أن تكون على التفضيل أي اسم تفضيل لكنها تكون محذوفة الهمزة لأن أصل خير أخير فحذفت الهمزة من أجل كثرة الاستعمال والتخفيف وللآخرة خير لك من الأولى قال الشنقيط وهنا على التفضيل وليست مصدرا بدليل ما بعدها وما يقابلها وللآخرة خير لك من الأولى أي أفضل لك من الأولى وهنا كما قال ابن القيم أطلق الله عز وجل هذا الخير ولم يفصل وللآخرة خير لك من الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد الله له كله له خير كله تقر به عينه وينشرح به صدره ويسعد به قلبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس في هذه الدنيا ومن أكثر الناس إطراحا لها فكان لا يتأسف على شيء فاته منها لا يتأسف على شيء فاته منها أبدا فهو الذي خير في آخر حياته بين أن يكون له الخلط في الدنيا ثم الجنة خيل أنت هذا خلط في الدنيا لا موت ثم الجنة فعبى النبي صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى وذكر ذلك عائشة كما في صحيح البخاري وغيره لما جعل يشير ويقول في الرفيق الأعلى قالت علمت أنه يخير وأنه اختار ما عند الله سبحانه جل شأنه فكان من أزهد الناس والكلام على زهده في هذه الدنيا امتلأت به المجلدات لكننا نذكر بعض النبذ ونذكر نبذة أو حديثا رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على حصير ثم قام فنظرت إلى جنبه فإذا الحصير قد أثر في جنبه فقلت يا رسول الله هل لا أذنتنا لنفرش لك شيئا على الحصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا إن إنما أنا في الدنيا كراكب أي كمسافر استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام والله إن الإنسان لا يستحي إذا تكلم عن زهده نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا بمنه وكرمه وللآخرة خير لك من الأولى لذلك آثر النبي عليه الصلاة والسلام ما عند الله ولم يشتكي أبدا جاع وضمئ وتعب وافتقر وعاش الفقر والحاجة والخصاصة وما تحسر على ذلك وهو الذي لو شاء الله سبحانه لو شاء أن يسأل الله تعالى أن يحول له الجبال ذهبا وفضة لتحقق له ذلك لتحقق له ذلك ولو شاء أن يعطعمه الله عز وجل من ثمر الجنة وهو في الدنيا لنال ذلك فلقد صلى صلاة الاستسقاء فتقدم نعم وقال هكذا بيده ثم تأخر فلما أتم الصلاة سأله الصحابة قالوا يا رسول الله إن رأيناك صليت صلاة الكسوف صلاة الكسوف فتقدمت ثم تكاكعت ما رأيت؟ قال لقد رايت الجنه قد عرضت علي في هذا الجدار ورايت عنقودا فيها فهممت أن آخذه ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا ولا خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى واللام هنا لام توكيد ولا سوف يعطيك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم فترضى سوف يعطيك كل ما تقر به عينك وينشرح به صدرك ويسعد به قلبك ويعلو به ذكرك فترضى سوف يعطيك في الآخرة ما ترضى به يقول الحافظ ابن كثير وذلك من الكرامات التي أعدها الله عز وجل له في الآخرة ومن ذلك نهر الكوثر الذي حافتاه كقباب اللؤلؤ المجوف وتربته مسك أذفر وكذلك كثرة الأتباع إلى غير ذلك مما أعد الله عز وجل لحبيبه المصطفى مما سيرضيه ولسوف يعطيك ربك فترضى وروى الإمام بن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أُرِي النبي صلى الله عليه وسلم ما سيفتح به على أمته كنزا كنزا فسر بذلك ورضي بذلك قال ابن عباس وقد أعد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة ألف قصر في كل قصر خدم وزوج قال ابن كثير ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف وعن خبر صحيح الله أكبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وكذلك في الدنيا فقد أعطاه الله عز وجل ما رضي به فقد أعلى شأنه وأعز دينه ورفع مكانته وذكره ودحر أعداءه ونصر أصحابه ووسع في دولته وكثر أتباعه وغفر لأمته فرضي صلى الله عليه وسلم بذلك في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله تعالى سيرضيه وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقرأ قوله تعالى في سورة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فلما قرأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طافق يبكي والحديث خرجه البيهقي وغيره صحيح طافق صلى الله عليه وسلم يبكي حتى أخضل لحيته فأرسل الله تعالى جبريل إلى حبيبه المصطفى ليقول ما يبكيك يا محمد وربنا عز وجل أعلم بذلك فجاء جبريل إليه وقال ما يبكيك يا رسول الله قال الذي يبكيني أمتي يا جبريل فعاد جبريل إلى ربه عز وجل، وقال إنه يقول إن الذي يبكيه هو أمته، قال عد إليه فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، أبشر أيها الموحدون، أبشر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت لي محمد نبيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى وها هنا تنبيه ذكره العلامة بن القيم فقال وهذا لا يدخل فيه ما قاله الجهال وزعموه من أنه يحزنه أن واحدا من أمته دخل النار وأنه لا يرضى ما دام أن واحدا من أمته في النار يقول لأن هذا من تلاعب الشيطان بهم لأن الله عز وجل عدل لا يظلم أحد وقد أعد النار لعباده الكفار وللعصات من هذه الأمة فلا يدخلها أحد إذا إلا إذا كان مستحقا لها فإذا دخلها عبد فإن الله رضي بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما رضي به ربه ثم يقول ابن القيم ثم يحد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حدا يعني عددا فيشفع في هؤلاء الذين دخلوا النار بإذن الله عز وجل وبعد رضاه انتبهوا لهذا التنبيه جيدا لأن هذه مسألة يرويجها بعض الجهال وبعض العامة والدهماء وقد سمعتم مثل هذا الكلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بأحد قد دخل النار من أمته فإنه يرضى بذلك لأنه لأن رضاه تبع لرضى مولاه سبارك وتعالى والله عز وجل لا يدخل عبذا النار إلا إذا كان مستحقا لذلك وما ربك بظلام للعبيد ولا أظلم ربك أحد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم جعل الله عز وجل يعدد نعمه على حبيبه المصطفى في غاية ما يكون من البلاغة في استفهامات تقريرية إثباتية فبدأ بأولها ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر ألم يجدك يتيما الأب بل ويتيما الأم أيضا فآوات فآوات وجعل لك منزلا تنزل, تنزل فيه ألم يجدك يتيما فآوى فإنه صلى الله عليه وسلم مات عنه أبوه وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد ولادته والراجح الأول وكذلك توفيت أمه عليه الصلاة والسلام وهو ابن ست سنين ثم كفله جده عبد المطلب فما فتئه والآخر أن توفي أمه ليترك النبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين ثم بعد ذلك قيض الله عز وجل له عمه أبا طالب فكفله ودافأ عنه وأعلى ذكره وكان يمنعه من كل سوء ومن كل مكروه ولا زال الأمر كذلك حتى توفي عمه وبدأ الإسلام في الانتشار ثم سلط عليه صلى الله عليه وسلم سفهاء قريش فقيض الله عز وجل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة كمهجر له, له ولأصحابه فهاجر إليها ما عدد من المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال ليستقبله الأنصار الكرام الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأوس والخزرج فنصروه وآزروه وعزروه وبايعوه فجعلوا يخوضون معه كل بحر وكانوا يقاتلون بين يديه رضي الله عنهم أجمعين وكل هذا من إيواء الله عز وجل ومن حفظه وكلاءته ورعايته وعنايته لحبيبه ومصطفاه ألم يجدك يتيما فآوأ أواه الله سبحانه وجبر يثمه فهو سيد الايتام عليه صلوات الله وسلامه الم يجئك يتيما فآوا ووجدك ضاللا فهدى ووجدك ضاللا فهدى قال ابن كثير وهذه الايه مثل قوله تعالى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 لأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومين من ذلك فإن قلت أليس الأصباط عليهم الصلاة والسلامهم إخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب قالوا تالله تفتأ نعم قالوا لا لما قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك في ظلالك القديم فالراجح من تفسير هذه الآية أن الضلال الذي رمي به يعقوب على لسان ابنائه الضلال الحسي ليس المعنوي ولذلك قال الشنقطي رحمه الله تعالى الضلال نوعان حسي ومعنوي أما الأول فكأن نقول ظل فلان الطريق يعني تاه فيه فلم يستطع أن يهتدي إلى مقصده وإلى هدفه وهذا هو المقصود في الآية أو يكون لها معنى ثاني سنذكره أما الظلال المعنوي قال الشنقيطي فهو معرفة الحق ثم الحيدة عنه وعدم اتباعه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدأ وجدك الظال لم فهدأ. وقال بعض العلماء إن الظلال هنا أي أنه لم يؤت العلم والنبوة والكتاب ثم فتح الله عز وجل بكل ذلك كما في قوله سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً فألت قبل أن ينزل عليك الكتاب وقبل أن يوحى إليك لم تكن مثل اليوم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالم فهدأ فكان صلى الله عليه وسلم لا يعرف سنة ولا كتاب فهداه الله عز وجل وفتح عليه بالكتاب والسنة وهداه إلى الحق والصواب هداه إلى صراط مستقيم ومن عليه بدين قويم وجعله إماما كريما وأسوة حسنة للعالمين ووجد كظالا فهدأ وهذا التعداد من الله تعالى لهذه النعم يذكر الله عز وجل بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالم فهدأ فالهداية كانت من عند الله سبحانه جل شأنه وكذلك هداه الله تعالى هداية أخرى حتى قبل النبوة فإنه نزهه من أن يقع في الشرك والدنس في دنس الشرك فلقد شق صدره وشرحه وانتزع منه الغل والحسد والبغضاء وأبدله بدل ذلك رحمة ورأفة وإيمانا وحكمة فكان هذا أيضا من هداية الله تبارك وتعالى وذكر ابن عباس في قوله تعالى ووجدك الظالم فهدى أي أنه كان يهتدي إذا ضاع في شعاب وطرق مكة وقيل إنه ظل الطريق يغم أن كان ما أعمه في الشاب والحق أن الآية أعمى فهو الغني الحميد تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى عائلا اسم فاعل من عالة يعول أو اعتال أيضا والعيلة هي الفقر ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ويطلق أيضا على الرجل الذي يكون له عيال فلقد كان صلى الله عليه وسلم فقيرا ففتح الله عليه في شبابه حيث أن الله قيض له الزواج بأغنى امرأة في مكة بخديزة رضي الله عنها التي وضعت مالها كله بين يديه عليه صلوات الله والسلام بكل غبطة وفرحة وانشراح صدر تريد أن تعينه على الدعوة إلى الله وعلى حمل لواء العقيدة والإسلام حتى أنها رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وضرب عليه الحصار الاقتصادي ذهبت معه وتركت بيتها ملآنا بالأموال بجميع أصناف الأموال والبضاعة والتجارة لكن رغبت فيما عند الله سبحانه وزهدت في هذه الدار فلقد تعلمت الزهد من زوجها عليه الصلاة والسلام وأغنى الله عز وجل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بما من عليه من الفتوحات والغنائم بما من عليه من الفتوحات والغنائم فإنه نال غنائم كبرى في غزوة حنين نال الأغنام والأبقار ما يملأ الوديان فجعل يفرق ذلك على المهاجرين ولم يعد إلى بيته من ذلك بشيء بل لقد عاد قرير العين منشرح الصدر طيب النفس بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وكذلك يوم أن أتي له بمال البحري أعطى للعباس مالا ما استطاع أن يحمله عليه صلوات الله والسلام. فلقد كان يواطي عطاء من لا يخشى الفاقة وكان راضيا بذلك ولعمر الله هذا هو الغنى هذا هو الغنى بعينه كما في الحديث الذي خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس إنما الغنى غنى النفس ووجدك عائلا فأغنى فأغناه الله عز وجل من فضله ثم بعد أن عدد هذه النعم وجاءت هذه الاستفامات التقريرية جاءت الفاء السببية بعدها ليقول الله عز وجل ها فأما اليتيم فلا تقهر كما أنت فكما أنت كنت يتيما وقد أواك الله عز وجل فلا تقهر اليتيم قال قتاده كل لليتيم كالأب الرحيم قال مجاهد لا تظلم اليتيم فلقد كنت يتيما والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الكافرين الأيتام فأما اليتيما فلا تقهر لا تظلمه لا تقهره لا تسلبه ماله لا تسئ إليه في الخطاب فإن هذا الدين العظيم كفل لليتيم ما يجبر ما اعتراه من نقص من فقد أبويه حسا ومعنا حسا ومعنا فأما اليتيم فلا تقهر والنهي هنا يشمل جميع المكلفين من هذه الأمة والعرب كما قال بعض العلماء كانوا يقلون اليتيم ويقهرونه ويسلبونه ماله ويتسلطون عليه فأما اليتيم فلا تقهر لا تكن جبارا ولا غليظا ولا فضا ولا فحاشا بل كل رحيما بعباد الله عز وجل الضعفاء ومن ذلك الأيتام قلت إن الإسلام أيها الأحباب ضمن اليتيم ما تراه من نقص حسي ومعنوي أما الحسي فإن الإسلام شدد في المحافظة على مال اليتيم قال تعالى وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدل, ولا تتبدل الخبيث بالطيب وقال سبحانه ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وانظر كيف قدم علمه عز وجل بالمفسد مع أنه بكل شيء عليم من أجل التنزير والتحذير والله يعلم المفسد من المصلح ونزلت هذه الآية كما سمعتم في شرح صورة المعون لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ذهب كل صحابي في بيته يتيم ففصل ماله عن ماله وطعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه خوفا من أن يحق فيه وعيد الله تعالى حتى شق عليهم ذلك فكان اليتيم يأكل وحده فيحزن لذلك وربما ترك طعاما فيخرب فنزل قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى الاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم فاموال اليتيم محترمه ولذلك جاء الوعيد الشديد فيمن اكلها بغير حق ان الذين يأكلون اموال اليتام ظلمة انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبقات أي السبع الكبائر المهلكات المرديات وذكر منها وأكلوا مال اليتيم وأكلوا مال اليتيم فإن أكل مال اليتيم من أسباب حلول مقت الله وسخطه وعذابه في الدنيا والآخرة وجعل الله عز وجل الإحسان لليتيم حسا بالمال من أعظم أعمال البر ومن صفات المتقين قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم واليوم الآخر والكت والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام, واليتام والمساكين وابن السبيل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 وما, من خير وما تنفق من خير فللوالدين والأقربين واليتامة والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم بل جعل الإحسان لليتيم بالمال من أسباب نيل درجات النعيم والاتصاف بصفة الأبرار المكرمين قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 من أجل أن ينال جنة رب الأرض والسماء فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إنه الإحسان إلى اليتيم الإحسان إليه حس المحافظة على ماله فهما اليتيم فلا تقهر لا تظلمه وعما الإحسان إليه معنا فكقوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ومن كرم الإحسان إليه في تربيته ومعاملته وخطابه وعدم الإساءة إليه وكذلك ققوله سبحانه يتوحد المكذبين بالدين ولا يدعوا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يعني يقهر ويدفع اليتيم بل حتى في الخطاب حتى في مجرد خطابه أمرنا الله عز وجل أن نتقي الله تعالى في ذلك وأن نخاطبه كما يخاطب الواحد منا ولده قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أما السنة فلقد تواترت في وجوب الإحسان إلى اليتيم وفضل ذلك كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا وفي لفظ كهتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما وف الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والayتيم كالمجاهد في سبيل الله قال أبو هريرة وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر الساعي على الأرملة واليتيم والمسكين الساعي على الأرملة والمسكين والأرمنة فالغالب تكون لها ايتام وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه والحديث خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة والصحابة كان هذا دأبهم لا يشتكون من علل الأبدان والأسام والعظام بل يشتكون من علل القلوب مع أنه قد طهرت قلوبهم فإذا رأى الواحد منهم قسوة في قلبه هرأ على الفور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله الوصفة النبوية الكريمة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويشكو إليه قسوة قلبه فارشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم مسح رأس اليتيم ترقق القلوب وإطعام المساكين كذلك فأما اليتيم فلا تقهر ولقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النهي بأنه لم يقهر الأيتام وامتثل إلى كفالة الأيتام كأعظم ما يكون ولذلك قال أهل السير أن أعظم أو أن سبب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كما سيأتينا في سلسلة نساء صالحات أنها رملت وترك لها أبو سلمة رضي الله عنه أيتاما لها والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه ممن يقول ويفعل لأنه حامل الشريعة فلقد كان خلقه القرآن فلا يرغب أمته في شيء ولا يحدثهم حديثا إلا قال وفعل بخلاف كثير من من ينتسب إلى العلم في هذه, في هذه الأيام فلقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في كفالة الأيتام فأما اليتيم فلا تقهر ونترك الحديث عن بقية السورة المباركة بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم ولعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فيقول تعالى فأما اليتيم فلا تقهر لا تظلمه ولا تسلبه حقه لا حسا ولا معنى وهكذا أيها الأحباب بهذه الآية يتبين لنا جليا أن الإسلام يؤسس قاعدة عظيمة تربط بين أفراد المجتمع الإسلامي إنها قاعدة التكافل الإسلامي الاجتماعي فإن الإسلام قد حرص على أن يعنى بالضعفاء وعلى رأسهم الأيتام ولذلك جعل الله عز وجل للأيتام حقا حتى في الغنائم والفي كما في قوله تعالى أما في الفي فكما في سورة الحشب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأما في الغنائم والفرق بين الغنائم والفي أن الغنيمة تكتسب عن مقاتلة وعن مجاهدة وأما الفيء فإنه ما يضمه المسلمون إلى بلادهم بلا قتال قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية فلهم نصيب من بيت مال المسلمين من هذه الأموال العامة التي يضمها السلطان وجنوده وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مكانة اليتيم في هذا المجتمع أما عن مسألة دفع الضرر عن ماله فهي, فهي معلومة من الدين بالضرورة فإنه لا يجوز البتة أن يقرب مال اليتيم إلا بالتيه أحسن قال تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشده فلا يجوز قرب ماله إلا بالتيه أحسن ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله أن من ولي مال يتيم واستحق أجرة على هذه الولاية فإنه يعطى أقل الأمرين والأمران هما إما الأجرة وإما النفقة مثال ذلك لو كان هذا الو الولي ولي الأيتام قال إنني أحتاج إلى ألف في الشهر ألف يورو كأجرة لي حتى أتولى صيانة هذا المال والمحافظة عليه والنفقة على الأيتام وهو لا يستحق في النفقة إلا خمسمائة نعطيه خمسمائة ولا نعطيه ألفا والعكس بالعكس لو أنه قال إن نفقته خمسمائة لا لو قال إن أجرته خمسمائة وهو لا ينفق ولا يستحق نفقة إلا نصفها كم نعطيه نعطيه نصفها هذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله تدلالا بقوله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتيه أحسن ولذلك لو أن إنسانا ولي يتيما وأقبل عليه شخص ولي يتيما وأتمن على ماله وجاءه شخص قال بالله أقرضني هذا المال الذي عندك حتى أتاجر فيه هل يجوز أن يعطيه؟ لا يجوز لأن هذا قرب لهذا المال بغير التي أحسن لو قال أسلفني وأنا أرد عليك من الغد لا نعطيه لو قال لنتاجر به حتى يربح نقول ومن الذي ضمن أننا لن نخسر لكن لو قال أعطني هذا المال أو لو مثلا تصرف فيه بالتي أحسن بالدخاره فهذا لا بأس بالدخاره كان ينقله من مكان إلى مكان خشية تلفه وسرقته وذهابه ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إنها عناية الله عز وجل بالأيتام وقررت شريعة الإسلام ذلك ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة فأما اليتيم فلا تقهر فقولوا لهؤلاء هؤلاء القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل الذين يطوفون على كل بيت مات فيه ميت من أجل قراءة القرآن واخذ المال على ذلك الذين يسمون بالطلبة يأخذون مالا على ذلك ويأكلون في هذه البيوتات فيجمعون في فعلهم هذا بين كبيرة واخرى أولا قد يكون هذا الميت أبا وقد ترك أبناء صغارا يكونون أيتاما فيأتي هؤلاء القراء فيأكلون أموالهم بالباطل لأن قراءة القرآن بأزرة محرمة وكذلك اجتماعهم في بيت هذا الميت لصناعة الطعام كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام من النياحة فهؤلاء القراء لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن أصلا على هذا الميت لأنه لا ينتفع بذلك فضلا عن أن يقرأوا بأزرة لأن مسألة أكل مال اليتيم لا يسترط أن يكون الإنسان متسلطا عليها أو مزورا لبعض الأوراق أو ما أشبه ذلك قد يأكل ماله بغير حق بطريقة أخرى قال الأصوليون ويلحق بالتحريم في الأكل جميع أنواع الإتلاف لنفي الفارق فلو أن إنسانا أتلف مال يتيم من غير الأكل بإحراقه أو بتكسير شيء له وهو متعمد فإنه يضمنه لا يقول لنا والله ما أكلتنا مجرد كسرت نقول الفارق منتف والقياس جلي هنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وهذه مقابلة لطيفة لما ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإيوائه عندما كان يتيما قال فأما اليتيم فلا تقر ولما ذكره بأنه أغناه بعد العيلة والفقر ووجدك عائلا فأغنى هنا قال فأما السائلة فلا تنهر لكن ابن كثير وهو قول الحسن البصري ويحيى بن آدم قالوا وأما السائل فلا تنهر أي السائل الجاهل المسترشد عن العلم فكما أن الله تعالى هداك بعد الظلال فإذا جاءك إنسان ظل يسترشد ويسألك سؤالا في مسألة شرعية فلا تنهر وأجبه وأفتهي بلا نهر الله. لكن الحق أن الآية أعم من ذلك وقال ابن القيم جمهور المفسرين على أن قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر هو الذي يسأل الصدقة والمعروف يعني هو الذي يسأل المعجل ولعل هذا القول يكون أقرب للصواب لكن بما أن اللفظ يحتمل المعنيين وقد قرر في أصول التفسير أن اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين فإننا نحمله على المعنيين جميعا لأن هذا أكثر فائدة وأكثر دروسا من القرآن إذن وأما السائل فلا تنهر أولا السائل الذي يقف عليك ويأترق بابك ويسألك معونة أو طعاما إياك أن تنهره وإياك أن تسبه حتى وإن رأيت عليه مظهر عدم الاستحقاق وهي ظاهرة انتشرت في المساجد ظاهرة التسول لكن بعض الناس بل كثيرا منهم يسيئنا التصرف حتى سمأت عن بعض الأئمة إمام خطيب هذا عندنا هنا لكن قبض من حديد قام رجل يسأل على باب المسجد قال خرجوا إليه أخرجوا له عينا ولا أكسروا له سنا هذه أخلاق هذه أعوذ بالله والله ما رد النبي صلى الله عليه وسلم سائلا قال ابن القيم إما أن تعطيه وإما أن ترده ردا لينا بإحسان وقف رجلان على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح. فسألاه من ما للصدقة فنظر إليهما وقال ان شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب تريدان لكن لا حظ في الأصل لانسان قوي يستطيع أن يكتسب ولا لغني انظروا كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الأخلاق وكان لا يرد سائلا أبدا جاءه أعراض والحديث مشهور وناداه باسمه وقلل أدبه معه لأن الأصل لا تنادي النبي عليه الصلاة والسلام باسمه ويلحق بذلك أهل العلم قال يا محمد كانوا أجلافا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. والعلماء ورثة الأنبياء قال يا محمد أعطني مما فاء الله عليك وقد أتي له عليه الصلاة والسلام بغنم بين جبلي واد امتلأ رؤوسا من الغنب قال خذ هذا يلا. عاد الأعراب إلى قومه قال يا قوم أسلموا إن محمد يعطي عطاء من لا يخسى الفقر فأسلموا جميعا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته أتيته فلجته المعروف والجود ساحله عليه الصلاة والسلام وعما السائل فلا تنهر لا تنهر ما عندك اعتذر أما أن تسرقه أو أن تكهره أو أن تنهره أو, تنهر أو, تنهر أو أن تذله أما كفاه مذله. هو الآن قد ذله نفسه حتى وإن لم يكن مستحقا لهذه الصدق قد وقعت الذلة له وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي لا يزال يسأل أموال الناس فانه يأتي يوم القيامة ولا وليس في وجهه مزعة لحم يعني قطعة لحم لأنه لا وجه له وأما السائل فلا تنهر فالآية تسمل هذا وهذا وأما السائل فلا تنهر وختمت السورة بهذا النهي ختمت بهذا النهي الكريم نعم بهذا الأمر الكريم من الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال مجاهد أي بالقرآن يعني حدث بالقرآن وله قول آخر يعني بالنبوة لأن القرآن أجل نعمة وكذلك النبوة والحق أن اللغة أعم من هذا فيشمل النعمة المعنوية والنعمة الحسية وأما بنعمة ربك فحدث حدث بنعم الله عليك ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم المأثور المشهور واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها والثناء على الله بنعمه التحدث بها لأن التحدث بنعمة الله تعالى رقم من أركان الشكر لأن الشكر يدور على ثلاثة أمور وهو أعم من الحمد فالشكر يكون بالاعتراف بالقلب بنعمة الله أنه هو المنعم عز وجل ثانيا يكون باللسان وهذا هو التحدث بالنعمة ثالثا يكون بالعمل بال بالجوارح والأركان أي الاستعانة بهذه النعمة على طاعة الواحد الديان اعملوا أل دود وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسرد صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر يعني ترك التحدث وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب والجماعة رحمة والفرقة عذاب ومن الرزية أن, أن شكر صامت إن الإنسان إذا شكر عليه أن يحدث بنعمة الله سبحانه حتى قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا عملت عملا طيبا فحدث إخوانك به وهذا لا نطلقه بل الأولى الكتماء إلا إذا كان ذلك على سبيل حث هذا المحدث بفعل الخير فأنت تعلم أنه بخيل أو مثلا يبحث عن عمل صالح ولا يهتدي إلى ذلك فقل له إني فعلتك. فعل فعلتك لا حرج هذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث والتحدث بنعم الله تعالى قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال أما بلسان المقال فأن ينسب الإنسان النعم إلى منعمها يقول هذا من فضل ربي ماذا قال سليمان عليه صلوات الله والسلام حينما رأى عرش بلقيس قد أتي له به في أسرع ما يكون أسرع من طرفة عين فلما رأاه مستقرا عنده ماذا قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم التحدث بنعمة الله كل نعمة أصدلها الله عليك وأسبغها عليك تحدث بها لكنه قد يستثنى هذا الأمر ونقول إن الأولى أن لا تتحدث بها أمام الحاسدين إن تأكدت أنهم حاسدون فإذا تأكدت من أن القوم قد حسدوك لا تحدث لا تحدث القوم لأن كلني ذي نعمة محسود لكن إياك أن لا تحدث على سبيل التواهم لأن بعض الناس يظن أنه محسود وليس بكذلك وليس الأمر كذلك والناس حسدوني ليش حسدوك في من أحسن منك أنت ليه ما حسدوك لا على علم ولا على شيء حتى أنه ربما إذا أصيب بمصيبة وقد تسبب فيها بسبب ذنب أو معصية قال والله هذا حسن هذا عين, هذا عين على, أي شيء على أي شيء لست وحدك غنيا ولست وحدك طالب علم ولست وحدك ذا جاهن وشرف لست وحدك حتى أن بعض الناس أصيب بالوسوسة كل شيء يصاب به عين حسن وربما ذهب بعضهم كما قال بعض السلف إلى أن يظهر بمظهر التقشف أو الفقر والحاجة والقصاصة قال لا, لا لا لا أظهر الناس أنني في نعمة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد آتاه الله تعالى من أصناه المال يعني من بهيمة الأنعام ومن الورق ومن التبر الذهب والفضة وأقبل عليه أشعث أغبر قال من أي أصناه في المال آتاك الله قال من كذا وكذا قال فأظهر نعمة الله عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده ولما رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر في حديث ابن مشعود وهو في صحيح مسلم قال من كان في قلبه مثقل ذرة من كبر لا أدخلوا الجنة والعياذ بالله عذن الله أيكم هذا الداء قام رجل فقال يا رسول الله إن إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا يعني مظهره وشكله حسن. قال إن الله جميل يحب الجماعة الكبر بطر الحق وغمط الناس رفض الحق وعدم الإذعان له وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وأما بنعمة ربك فحدث تضمنت هذه السورة أجوها من البديع والبيان أولا الطباق في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى آخرة أولى هذا يسمى طباق ومن فوائدها البلاغية المقابلة اللطيفة أين المقابلة اللطيفة في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى فقابلها فأما اليتيما فلا تقر والمقابلة الثانية في قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى وقابلها وأما السائلة فلا تنهر وهذه من لطائف علم البديع ثalثا الاستفهام التقريري ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الظهربا فهدى وجدك عائلا فأغنى فالاستفهام للتقرير والإثبات للتذكير بنعمة الله تعالى وتعداد النعم على المنعم عليه ومن فوائد هذه السورة البلاغية الجناس الناقص فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فإن الاختلاف هنا في الحرف الثاني خامسا السجع المرصع والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الظالا فهدى وجدك عائلا فأغنى هنا انتهت الكلمات على الألف فأما اليتيمة فلا تقع وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووقع هنا السجع بين الآيتين قبل الأخيرة كما أنها تضمنت فوائد ينبغي أن نذكرها لأن الكلام للدروس والعظات والعبر فهي دروس وعبر من قصار السور أولا يستفاد من هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يتنقص أحد منه ولا يتهمه أحد بشيء إلا وينزل في ذلك قرآن ويأخذ هذا من سبب نزول هذه الصورة لأن المرأة ماذا قالت؟ قالت ما أرى إلا أن شيطانك قد, قد تركك فنزلت الصورة تكذبها وتبطل زعمها هي أو سائر المشركين ويستفاد من هذه السورة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يتولى الدفاع عنه بوحي يتلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ويستفاد من هذه السورة أن الضحى وقت عظيم لأن الله لا يقسم إلا بعظيم ولذلك شرع لنا صلاة السنة فيه ويستفد من هذه السورة أن سكون الليل أيضا وقت عظيم ولذلك أيضا شرع لنا ماذا صلاة الليل فيه والتهجد بل حتى التدبر والتفكر في العلم عند كثير من السلف يقولون أن التفكر والتدبر في الليل أكثر من النهار لأن الليل يخلو فيه الذهن ولذلك واستنبطوا ذلك من قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة ولذلك قالوا من أراد أن يجري امتحانا ما عليه أن يقدم لذلك مراجعة ليلية ثم لا يعول إلا على مراجعة النهار هذه يخذوها كدرة وياقوتة من كلام السلف والليل إذا سجأ ويستفاد من هذه الصورة أنه شدة ضياء النهار وشدة ظلم الليل من آيات الله سبحانه وتعالى فهو الذي يخلق, يخلق الضدين يخلق ماذا؟ يخلق الضدين وبهذه الأمور يتبين حكمة الله تعالى وكمال قدرته ويستفاد من هذه السورة المناسبة بين القسم والمقسم عليه. فكما أنه أقسم بالضحى الذي هو رمز لأي شيء للنور وأقسم بالليل الذي هو رمز للظلمة كأنه قال إني لا أترك عبادي في ظلمة الجهل والشرك والغي كما أنني جعلت لهم نور الصباح وهذا على كلام ابن القيم رحمه الله ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى ما ودع رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يترك لا بعد النبوة ولا قبل النبوة بل أحاطه برعايته وعنايته ويستفاد من هذه السورة محبة الله عز وجل لحبيبه المصطفى أخذناها من قوله وما قلع ويستفاد من هذه الصورة إثبات صفة البغض لله فإن الله تعالى يقلي ويبغض ويكره وهذه الصفة لائقة به ليست كصفة المخلوقين فإن صفة الرضا والبغض والمحبة أيضا والكراهية من صفات الله عز وجل الفعلية التي توجد بوجود أسبابها الله عز وجل يبغض بعض الناس ويبغض الأعمال يبغض بعض الأفعال ويبغض بعض الفاعلين كما أنه يرضى عن العمل ويرضى عن العامل ويستفاد من هذه السورة أن الآخرة خير من الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولكل موحد مؤمن قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق ولموضع سوط أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها نسأل الله أن يجعنا ويقبناها الجنة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إلا متاع فهذه لا شيء ويستفاد من هذه السورة تسلية الله عز وجل لنبيه المصطفى بما يفوته في هذه الدنيا من الشبع والراحة وحسن المركب واتساع المسكن وغير ذلك من الأمور التي ينشدها الناس ويتمناها الناس أخذناها من قوله وللآخرة خير لك من الأولى ولذلك أسلوب التسلية أسلوب قرآني إلهي التسلية ورفع المعنويات وهذا فيه درس أن الإنسان إذا أراد إذا نظر إلى أخي الله في الله قد أصيب أو منع وحرم من شيء من نعم الله عز وجل في الدنيا فليسله وليقول ما عند الله خير وهذا أيضا ينبغى أن يسلي الإنسان به نفسه فإذا حرم من شيء في هذه الدنيا ما عند الله خير ماذا قال السحرة حينما هددهم الطاغي المجرم بالتقتيل والتصليب ماذا قال قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وفي آخر الكلام قال والله خير وأبقى ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق رضاه تماما لأن الله تعالى سيرضيه ومن أرضاه الله عز وجل فإنه يرضى الرضاء التام ولا يمكن أبدا أن يصاب بجزع أو هم أو غم ولسوف يعطيك ربك فترضى ويستفاد من هذه السورة تذكير الله عز وجل لحبيبه المصطفى بما أسدل عليه وأسبغ من نعم في إيوائه من اليتم في إغنائه من الفقر في هدايته من الظلال ويأخذ منه أن الإنسان عليه أن يلتفت إلى الوراء دائما التفت في حياتك إلى الوراء التفت إلى الماضي لا تنسى ماضيك قبل أن تأتي لهذا المسجد أذكر حالك قبل أن تأتي وتجلس هذه الجلسة ما هو خاص بهذا المسجد أي مسجد من مساجد الله تذكر الماضي لأن الإنسان إذا تذكر الماضي اعترف بنعمة الله عليه لأن الإنسان الذي ينسى ماضيه يزدري هذه النعمة ومن ازدر نعمة فإنه يسلبها لأن هذه السنة من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا كل هذه الاستفهامات التقديرية يتيماً فآوى ظالاً فهدى عائلاً فأغنى كلها تذكير للماضي حتى قال قتاده رضي الله عنه هذه منازل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه كلام نفيس منازله قبل أن يبعثه يعني قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى دائماً تذكر الماضي لأنك إذا ذكرت ذلك عظمت ما أنت فيه من النعمة تعظ ما أنت فيه من النعمة ويستفاد من هذه السورة حفاوة الله برسوله وعنايته به حيث أنه آواه من اليتم وأغناه من الفقر وهداه من الظلال ويستفاد من هذه السورة أن هذه النعم إنما هي بيد الله فالإيواء والإغناء والهداية كل ذلك بيد ملك الملوك وجبار السماوات والأرض إذا سألت الله تعالى إذا, سأ... إذا تمنيت الغنى الذي تستعين به على طاعة الله من تستغني؟ تستغني الله عز وجل وإذا أردت هداية من تستهدي؟ تستهدي الله تبارك وتعالى وعلى هذا فقس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله ويستفاد من هذه السورة تحريم قهر اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر والنهي يفيد التحريم وهذا بالإجمع تحريم قهره وكهره وإيذائه حسا ومعنى وقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في كفار الأيتام وكان هذا دأب الأنبياء فها هو الكليم وأذكر ذلك استطرادا من فتح الله عز وجل ها هو الكليم مع نبي آخر من أنبياء الله وهو الخضر عليهما صلوات الله وسلامه حينما كان في سفرهما وجاع جوعا شديدا أتيا على أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما كانوا ما شاء الله غاية في الشح والبخل استطعم أهل أفابا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يوشك على أن يسقط فأقبل الخضر يقيمه تسوي قال لو شئت لاتخذت عليه أجر ما في طعام تصلح بيوتهم خلي يسقط قال لو شئت لاتخذت عليه أجر هل لاتخذت عليه أجر حتى نشتدي طعاما فكانت فكان هذه الأخيرة ماذا قال؟ قال هذا فرق بيني وبينك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبرا ولما بين له تأويلها ماذا قال؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري لأنه بوحي من الله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبرا فانظر إلى رعاية اليتيم مع أن الخضر لا يعرف هذا يعني قد لا يكون يعرفه وإنما ذلك بوحي من الله تعالى ففيها محافظة على أي شيء على ماله ودفع المضرة عنه وأملتهم فلا تقهر ويستفاد من هذه السورة تحريم نهر السائل إياك أن يقف عليك سائل وتنهره إياك لكن إذا رأيت أنه غير مستحق وغير أهل ماذا تصنعه عظه وذكره بالله وخوفه بالله اذكر له بعض الأدلة قل له إنك لو استمرت إنك لو أخذت وأنت غير أهل فإن الذي تأكله لا يحل إنك لو اتخذت هذه هذا التسول وسيلة فإنك تأتي يوم القيامة وليس في وجهك مزعة لح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وترغبه في العمل والاسترزاق والسعي في طلب الرزق هذا إذا كان غير أهل لذلك أما إذا كان أهلا وظهر ظهرت قراء وعلامات على أنه محتاج فالويل كل الويل لمن نهر السائل ويتفرع على هذا أيضا أنه لا ينهر السائل عن العلم فطالب العلم ينبغي أن يحتفى به لكن ثم استثناء لم نستثنه بالنسبة لعدم قهر اليتيم لا يدخل في ذلك تربيته والحزم في ذلك لأنه قد يصرخ في وجهه وقد يؤدب على وجه يرتدع به عن فعل الحرام مثلا